الحمد لله وكفة وصلاة والسلام على العبادي الذين اصطفاء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بعد ما جلنا معا سورة النور واتوقفنا عند قول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسكون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم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 اما اذا قال لرجل يا, يا زان فلا ايه فلا يجلد لا معنى الاية انه سواء قذف رجلا او قذف ايه امرأة يجلد طيب ام والبق ايه معنى الاية ايه والذين يرمون المحصنات هم تكتب بقى او او ما تكتبش احسان همالي ده احسان همالي ولا ايه احسان مساءة معشان هي يعني العلاقه فتلاقي تثبت في الذهن يقول الذين يرمون المحصنات تشمل الرجل وتشمل المراه يقول ليس في هذا نزاع بين العلماء فإن أقام القاذف بينه على صحه ما قاله درأ عنه الحد لهذا قال تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إن قال يا زاني طيب انت ليه تقول له الكلمة دي دان عندي شهود شكوها بيزني وأتى بأربعة شهداء حينئذ لا يجلد حد القدر بل تقام أو يقام الحد على هذا الإيه الزاني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 أما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف إذن الاستثناء هنتكلم على و عدم قبول الشهادة أما الجلد سواء تاب أو ما تبشي لابد أن يجلد فذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفرق يبقى يرفع عنه لإثنين يعني الاستثناء سيعود إلى الجملتين الأخيرتين ونص علي سعيد بن المسيد سيد التابعين وجماعة من السلف أيضا وقال الإمام أبو حنيفة إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط فيرتفع الفسك بالتوبة ويبقى مرضود الشهادة أبدا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 وكونه أظهر وكونه اظهر لا ينافي لا ينافي قوله فيما قبلها ظاهرا لا ينافي قوله فيما قبلها ظاهرا معنى كلام بقى الامام الشوكاني ايه لو ان هي لابد أن يجلد ما بنكلمش عليها الآن ما هو عشان كده قال إيه أما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب وأصر ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف إذا مش هو كان يقول إيه اللي قول الجمهور هو الحق أن إلا ما بعد إلا هذا يعود على كل الجمل الإيه؟ المتقدمة طيب ليه لأن تخصيص التقييد بالجملة الأخيرة لو قلت أن الاستثناء يعود إلى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 يعني كونك تقول ان هذا الاستثناء اولى ان يعود الى رفع الفصق فقط بكونه قيدا لها لا تنفي كونه قيدا لما قبلها طيب انت بتقول ايه ان هذا الاستثناء اولى ان يعود الى رفع الفصق اولى ده واضح لكنه لا يمس ان يعود ايضا الى ايه الى, رفع إيه إلى قبول إيه؟ الشهادة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 ليس ظاهرا كظهور رفع اسم السفق انت واضح الكلام ولا يقول ولهذا كان مجمعا عليه اجمعهم بين العلماء ان القاذفة اذا تاب رفع عنه اسم السفق لكونه اشد في الظهور مما قبله ولهذا كان مجمعا عليه وكونه اظهر لا ينافي قوله فيما قبلها ظاهراه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 قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكلوا الردة وأكلوا مال اليتيم والتولي يوم الزحر وقضف المحصنات الغافلات المؤمنات هذا من أكبر الكبائر إذا قضف الزوج زوجته هذا يأتي معنا حكمه في المرة القادمة لو حكمه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 يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا الكلام ده ايه وتبين خطوراته خطوراته من الناحية الايه الشرعية وتبين ان الاسلام هو دين الاخلاقي الحسنة وكذا امن تدخلهم في المعتركات الفقهية او اختلافات الاعلماء لا ويعني الدرس ده مهم جدا هو ينقل لنا لان كلمات دي سهلا مش هي مش بيولاه فقط الغضاء ده هم كده مزاحة يعني بيحبوا هزارهم مع بعض بيقولوا كلام ده وكذلك الناس الكبار ايه عرف حقيقتهم يعني انا الناس الكبار دي قلت هو في عنده مهابة وكذا لما يكون معاه في المزج طيب يروح لعب معكور شو بقى هذا الرجل يظهر لك على حقيقته انا كنت مثلا ايه علاقتي بالناس اللي هي في مستوى خمسين سنة وستين سنة في الحدود ديات ايه في المزج حماية قال لي تعالى لعب معنا كورا في الاستاذ بحماية ده فوق الخمسين سنة بسبب سنوات نفسه فروحت الطعم كله ما بين الخمسين وما بين الاربعين والخمسين ايمان مسجد ايمان بتوعنا يعني ازال هم سيطريه على مساجد العوامل فليه الصوت كده لا تتخيل انه اخرج منه اصلا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 لنقول الب�أ احنا نقيم عليه حد conjunto الثاني ان يكون مختارا الثاني ان يكون مختارا الثالث ان يكون عالما بالتحريم ان يكون عالما بالتحريم وإلا لو أن عالما بالتحريم وإلا لو أن إنسانا مثلا أسلم في أمريكا وكانت الكلمة دي الى حرج فيها عدي بينهم ولما أسلم ما يدري ان هي أيه حرامة أو انه يترطب عليها حد وكذا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 الرابع عدم اذن المقذوف عدم اذن المقذوف يبقى لو واحد قال له قول لي كذا وراح قايل له لا مقيم عليه حد قد اثن له حين اذن اذا مقيم الحد على من على القيل له كلي كذا وكذا اللي هو المقذوف ليه ولدي عمر لانه أقر رابعا أن يكون القاذف غير اصل للمقذوف أن يكون القاذف غير اصل للمقذوف يعني لو ان والدا يقول لابنه يا داني او يا تاجر او يا ما شبه هذه من الالفاظ ما نقولش ايه ان احنا الاب ده هانجلده ده قول الجمهور والا ابن حازمه فلا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 عن التزام وأحكام الإسلام هتنام يا احمد اين قلمك واين ورقتك واين كتابك لا حرش احنا التزام وأحكام الإسلام يبقى لوحد حربي ده ايه اللي مقيم عليها لحد صح ليه لأنه لا يلتزم بأحكام الإسلام لكن نعمل معه ايه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 يبقى لو واحد قال لي المجنون يا زاني نقيم عليه الحد ليه؟ عشان ان يكون مسلما وان يكون مسلما يبقى لو واحد قال نصراني يا زاني نقيم عليه الحد؟ لا نقيم عليه حد الايه؟ القذف الشروط دي مهمه جدا اللي هي شروط الاحصان امتى ام هو لو محصن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 واضح وممكن نجعل التعذير 50 جلد 60 جلد على ما يترى لولي الايه الامر الشرط الخامس الحريه الرابع الحريه الرابع الحريه يبقى لو واحد قال لي يا زاني او قال لي يعبي غيره يا زاني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 العفة عن الزنى الخامس شروط المكذوف به شروط المكذوف به هناك ثلاث صياغ اولها الصريحة والثاني الكناية والثالث التعريض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 اي لا تردين يدا لانس قلنا له ايه نقيم عليك حد القذف فقال لا انا لا اقصد انها زانيه والله انا اقصد انها تفعل يعني افعالا غير لائقه بمن ينتمي للاسلام نقول له طب احلف انك تقصد هذا ان حاله خلى السبيل وللولي الامر ان يعذره يعذره بغير حد الايه القذف 맞아요 Yeah. كده ان الصيغ الوردة من القاضف على ثلاثة انواع ان هو الاول الصيغ الوردة او ال ال ال ال الوردة عن القاضف ثلاثة انواع ان الاول التصريح زي يبقى حكمه ايه؟ خلاص ركز يحد يحد بس ها فقط طيب <تصفيق> الاسم ايه؟ ايه ايه؟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 صح عنا؟ ما تجدهش كده وتعايا بس وانتعايا كده وقد قد نمي كانت سناشي دهر الصيغة الثانية وقدروا وصل فيها ايه محمد <تصفيق> النظر كنائي <تصفيق> ده يحفظ إلا أن يدعى معنى الآخر اغير الايه القاسي طيب ويقبلوا كلامه يقبلوا قولوه بايه بيمين أما الصيغة الثالثة وهي التعريب وهي التعريب مثلا أن يقول ما, ما أبي بزان ولا أمي بزانية التعريب هذا يعني محل خلاف قوي بين أهل العلم والأقرب فيه ما مثلا أبي بزان ولا أمي بزانية ده, ده كده طيب ما كلامه كده إيه يوحي بهنه أن أمه زانية وأبوه زانية أمر بن خطب لما أحد الناس قال هذا أحد وحد القذف فده من حال الخلاف بين أهل الألم والأقرب أنه يحد إن كان هناك قرائن تدل على أن معنى الكلام هذا ان معنى الكلام هذا هو القذف لا يحتمل الكلام معنى الآخر بحيث يفهم من التعريضي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 الشبهة واضح كده يبقى عندي ثلاث صيار التصريح والكناية والتعريب التصريح ده لا خلاف بين اهل العلم انه يجلد ولا تقبل له شهادة ويستحق اسم الفاسق ويكون من الفاسقين الكناية محل خلاف بين اهل العلم والاقرب انه يحد قائلها الا ان يصرح بمعنى اخر فيقبل قوله بيمينه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 فينبغي كل يقبل كلامك بيمينك وهذه قاعده عند العلماء ذكرناه في القباء كل من كل له القول قولك فقوله بيمينه كيف يثبت حد القذف اول حاجه لاعترف سيد الايه ان يقر بانه قذف فلان الثاني ان يشهد عليه عدلان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 العبد لو قاد فحرا نعامله بالمثل محل خلاف بين آنه العلم منه من قال نوقع عليه الأقوبة كاملة ونجدده ثمانين جلدة وقال الجمهور أن عليه النصف من الحد ألوه ليه الأربعون يعني يجدده أربعين جلدة وهذا قول الجمهور لو قلنا مساله اذا تاب هل, هل تقبل شهادته ام لا صح لانس اذا تاب هل تقبل شهادته ام لا ثلاث كان طال بشهادته ومقالانه محمد اه امم نذكر ثاني يا رب اعمل خطه متطوره صح الكلام ده تقر بما قاله. صح؟ طب ليه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 في ذلك القض الذي حد فيه في ذلك القض الذي حد فيه فكرين قصة الذين شهدوا على المغيرة بأن أخذنا طبعا يذكرها أخرين شدتها أين أخرين أن أبا ذكرته ونافعة وشبلة ابن معبد قذفوا المغيرة ابن شعبة واتهموه بالزنا وهنا ايه عمر قال اتوبوا تقبل شهاداتكم وقام عليهم حد القذف ايه لأن زيدا لم يشهد زيد لما أتى قال عمر ايه هذا رجل لا يتكلم الا بالحق فقال رايت منظرا قبيح ولم يشهد بايه ان اور عمليه الزنا نفسها فهن قام عمر ف حد ابو بكر ثواناف حد الايه القذر ثم قال لهم إيه؟ إيه توبوا توبوا شهادتكم يعني ايه اقروا بانكم في حق فلان هذا فتعذر رجلان منهم ولم يتب ابو بكر فكان لا يكبس شهادته وهو من الايه من الصحابه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 هذا والله تعالى اعلى